بسم الله الرحمن الرحيم لن يكن الذين كفروا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفر وقل <تصفيق> وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في أولئك هم شرم البري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت ذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه